فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ وَالْقَاءَ الْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ إِفْرَةَ الدَّمَصِيرَا قَالَ لَمَّا قُلْنَا قَالَ لَمَّا قُلْنَا لَكُمْ إن يعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابا استغفر لنا ذنوبنا اننا كنا ان كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوا إليه أبويه وقال آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورقع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال ابتهاذا تاويل رؤيا يا من قبل قد هذا تاويل رؤيا يا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن منيف خرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء نَرَبّي لَطيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَضَايَتِي تَنِى مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي وَعَلَّمْتَنِي مِن تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت كنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنبار